Walmuhsanaat minan nisai illa maa malaka taymanukum kitab Allahi alaykum wa ahal lakum maa waraak thalikum ف بَتَغُوبِ أَمْوالِكُم مُحْصِنينَ غَيرَ مُسَافِحين فَمَسْتَم تَعتُم بِهِ مِنهَُّ فَآتُهُ أُجُورَهَُّ فَرضَه وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا